ذلك ادنى ان تعولوا واتوا نساء صدقاتهن نحله فان لَكُمْ لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا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 وإن كان رجل يورث كلالة أَوْ امرأة وَلَهُ أَخٌ أَوْ أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أَكْثَرَ من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار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 فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُهُمْ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يتوفاهن الموت الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُمْ سَبِيلًا واللذان ياتيانها منكم فاذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان الله كان توابا رحيما انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهاله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 ik ben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 وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الْأُخْتَيْنِ إلا ما قد سلف إِنَّ الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أَيْمَانُكُمْ كتاب الله عليكم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 فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدام فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب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 أجر عظيمًا ولهديناهم صراط مستقيمًا ومن يطيع الله والرسول فأولئك من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين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 فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن لك ألم تكن بينكم وبينه مودة إني ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ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 وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء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 ومن اصدق من الله حديثا فما لكم في المنافقين فئتين والله اركسهم بما كسبوا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 والى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلام ويكفوا ايديهم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 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين تَوْبَةً من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم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 ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين في قالوا فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض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 فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الْأَرْضِ مراغما كثيرا وسعه ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رحيما وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إن خفتم أي يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبين وإذا كنت فيهم فأقمت لهم صلاة فلتقم طائفة منهم معك واليأخذوا أسلحتهم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 فإذا قضيتم الصلاة فذكر الله قيامه وقعوده وعلى جنوبكم فإذا قمأنتم فأقيم الصلاة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 يدعون إلا شيطان مردا لعنه الله. وَقَالَ لَا من مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَلَا ظِلًّا مِنْهُمْ وَلَا أَمْنًا لَهُمْ وَلَا آمِرًا لَهُمْ الْأَنْعَامِ ولآمرنهم فليغيرن خَلْقَ اللَّهِ ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم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 ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا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 لله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهم والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسط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 وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره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 فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا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 وَإِذَا قاموا إلى الصَّلَاةِ قاموا كسا لا يراءون الناس ولا يذكرون الله قَلِيلًا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين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 ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أي يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا